علي علي علي علي علي علي علي علي يا الغدير الناس بفرحانه من شال كفك يا علي مولانا من شال كفك يا علي مولانا يوم الغدير الناس بفرحانه من شال كفك يا مولانا من شال علي مولانا انت الولي بسمك يجلي انت الولي هذا علي والهم باسمك يجلي والدنيا لاجلك يا قمر فرحانا الدنيا لاجلك يا قمر فرحانا الدنيا لاجلك يا قمر فرحانا علي علي علي علي علي علي الغدير وغردت فوق ولينا رددت خد الحضور انت ولينا رددت الكمة عصافير الغدير غردت خد الحضور انت ولينا رددت خد الحضور انت ولينا رددت فرحانة لك انسو ولك كل من يعادي لك, لك هلال شمس لجلك نور الدنيا انا الشمس لجلك نور علي علي علي علي علي علي علي علي يا من الغدير الناس بفرحانه من شال كفك يا علي مولانا شيل كفك يا علي مولانا شيل كفك يا علي مولانا انت الولي حدا علي والهم باسمك ينجلي انت الولي حدا علي والهم باسمك ينجلي الدنيا لاجلك يا قمر فرحانا الدنيا لاجلك يا قمر فرحانا الدنيا لاجلك يا قمر فرحانا علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي هيا حلم مر الصبح بالدير والعين ما ترضى تشاهد غيره والعين ما ترضى تشاهد غيره هيا حلم مر الصبح بالدير والعين ما ترضى تشاهد غيره والعين ما ترضى تشاهد غيره المكتر فاين وصفا يا شمس ما تنكيسي ما تنكيسي والديل باسمك يكمل باسمك يكمل عنوان علي علي علي علي علي علي علي من شال كفك يا علي مولانا شال كفك علي مولانا يوم الغدير الناس بفرحانه من شال كفك يا علي مولانا شال كفك علي مولانا انت الولي حدا علي والهم باسمك ينجلي انت الولي حدا علي والهم باسمك ينجلي الدنيا لاجلك يا قمر فرحانا